بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث غاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبه تصبانا تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يحي من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راطية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأثواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أَفَلَا ينظرون إِلَى الْأَيْبِ كيف قُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كيف رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ مُصِبَتْ وإلى الأرض كيف سطحت فدذكر إنما أنت مدذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى